رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قلما ميسورة ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قن نحن نرزقهم وإياكم إن نَقَطُ نُهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا فاننا لمبعوثون خلقا جديدا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 يوم يدعونكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إِلَّا بثم إلا قليلا وقل لعبادك يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض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 هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا